بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تنستثر ولربك فاصبر فاذا نقر في فذلك يوم ارْفَعْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ نَمْدُدْ وَبَنِينَ شُذًّا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا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 اتهم وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا ينسوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم رضوا في قلوبهم رضوا والكافرون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء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 يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون في جنات يتساءلون عن المجرّ علي مجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساهم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 التاءتان اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يريد كل